بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في القرن السابع خرج التتار والمغول إلى بلاد الإسلام فعاثوا فيها من الدمار والقتل ما لا يوصف حتى أن المؤرخ الشهير ابن الأثير الذي عاصر الحادثة بقي سنوات لا يستطيع أن يكتب وصفا لما فعله التتار ببلاد المسلمين. هذا من شدة استبشاعه للفاجع التي وقعت، إلا أن جماعة من أصدقاء حثوه على كتابتها، فقرر في النهاية أن يكتب ما حدث، فقال: هذا الفصل يتضمن ذكر الحادث العظمة والمصيبة الكبرى، فلو قال قائل، لو قال قائل، إن العالم منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وإلى الآن لم يبتلو بمثل هذه المصيبة لكان صادقا صادق. فإن التاريخ لم يتضمن ما يقارب هذه الفاجعة ولا ما يدانيها أي والله أنا عن نفسي إخواني لن أستطيع أن أفصل لكم ما فعله تتار بالمسلمين لكن لكم أن تتخيلوا أن قائدهم أمر بأن يتم حساب عدد القتلى من النساء والأطفال والرجال في مدينة واحدة فكانوا أكثر من سبعمائة ألف قتيل من المسلمين هذه الحوادث على فضاعتها إلا أن فيها أشياء كثيرة من العبرة والموعظة للمسلمين أي عبرة في الدنيا أي عبرة تكون على حالتين إما أن يأتي الاعتبار إليك وإما أن تأتي أنت إلى الاعتبار إما أن تأتي العبرة إليك وإما أن تأتي أنت إليها كيف يكون ذلك؟ <تصفيق> العبرة تكون على حالتين إما أن تأتي إليك وإما أن تأتي أنت إليها كيف يكون ذلك احيانا العبرة تكون حدثا يهز الناس إعصار زلزال موت جماعي بسبب كارثة هذا يجعل الناس يعتبرون بوضوح من هذا الحدث مثل حدث التتار التي سبقت معنا الحالة الثانية أن تأتي أنت إلى هذه العبرة وهذا عندما تكون العبرة دقيقة عندها لن يعرف الناس العبرة إلا بالتأمل الدقيق بالتركيز مثلا أن يتفكر الإنسان كيف أنه لما تكاسل عن صلاة الفجر فصارت تفوته لأيام فوت الله عنه رحلة طائرة لكي ينتبه أن الفجر أهم من رحلة هذه هي عبرة هذه علامة الذكي يفهمها عبرة أخرى أحياناً يعتبر الإنسان كيف أنه رزق مالاً قليلاً، فلما شكره وأدى حق الله منه بورك له فيه، فأصبح كافياً له ولأهله، مع أن شقيقه يعتبر من نفس مستوىه ولديه أموال أكثر، ولكنها لا تكفي. لماذا؟ لأن شقيقه لم يكن يراعي الحلال والحرام. هذه الأشياء تحتاج تأمل إلى تدبر. والناس غالبا يعتبرون بالحوادث الكبيرة التي تعم البلدان ولا يعتبرون لمثل هذه الأشياء الدقيقة، خانى خواتي هذا النوع من تفكر نادر ويحتاج إلى من يجتهد فيه ويتبعه، فانتبه للعلامات والإشارات التي يرسلها الله إليك، انتبه لها، استعد لها، يقول أحد صالحين إني لا أثر ذنبي في خلق دابتي وزوجتي. يا الله يا الله هذه عبرة جعلها الله لعباده زلازل تهز الأرض من تحت الأقدام وتجعل الناس يترنحون وتجعلهم يركضون فزعا ورعبا وأيضا عبرة في الأعاصير كيف يقتلع الإعصار الأشياء الكبيرة كالمنازل فيحولها إلى طائرات تسبح في الهواء إن الإعصار يغير الحياة تماما في بقعة الأرض التي يزورها وأما المياه فإنها إذا انقضت على اليابسة فإنها تتحول من ماء هادئ إلى وحش كاسر انظروا ماذا تفعل فعلا عبرة ومنها أيضا البراكين فإنها إذا غضبت بإذن الله صارت جار سوء لكل من جاورها، مع أنها كانت مسالمة لسنوات وربما لقرون. إنها عبرة. يا الله يا الله أحياناً لا تظهر العبرة والإشارة فيك، قد تكون هذه الآية والإشارة والعبرة في شخص أمامك أصابه أمر. كان من الممكن أن يصيبك أنت، لكن الله نجاك واختاره هو. فتفكر بينك وبين نفسك. لو كنت أنا الذي أصابه هذا الأمر، ماذا كان سيحدث لي؟ ثم تبدأ بتغيير نفسك. مرة من المرات رأى الحسن البصري جنازة تحمل، فقال لمن حوله: أرأيتم هذا الميت؟ انتبه للسؤال يقول: أرأيتم هذا الميت؟ إن عاد إلى الحياة، ماذا تظنون أن يفعل؟ فقالوا يتوب ويستغفر أي والله طبعا فقال الحسن إن لم يكن هو فكن أنت يعني الأمنية الذي يتمناها الميت الآن أنت الآن تعيشها فماذا تنتظر هل تنتظر إلى أن تكون في مكانه لتتمنى أن ترجع كما أنه الآن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليتوب ويستغفر لا تنتظر دائما أن يقع عليك المكروه و الخطأ لكي تعتبر منه لا اعتبر مبكرا بغيرك لا تكن أنت العبرة لا تكن أنت من يتعظ الناس به اتعظ أنت بالناس بسرعة قبلهم يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه الله السعيد من وعظ بغيره <تصفيق> الذين يستطيعون الاعتبار مما حولهم قليل وإلا فأكثر الناس لا يعتبرون ولهذا فأنا والله أتمنى من كل قلبي أن تكون أنت من هؤلاء النادرين أريد منك أن تجمع أكبر قدر ممكن من العبرة في اليوم والليلة تأمل تأمل في اليوم حتى ولو خمس دق خمس دقائق فقط إخواني أخواتي عقل الإنسان لا يمكنه أن يبقى بلا تفكير أنا أتحدى أي شخص أن يستطيع أن يبقى دقيقة واحدة دقيقة لا دقيقة كثير أن يبقى عشر ثواني بدون أن يفكر في أي شيء مستحيل ولا لحظة واحدة قلت هذا لأحدهم فقال أنا أستطيعا أن لا أفكر في أي شيء فقلت له تفضل حاول لمدة ثواني معدودة فقلت له بماذا تركز أنت الآن فقال أنا أركز الآن في عدم تفكير فقلت له إذن تركيزك هذا يعتبر تفكيرا فضحك فعلا لا يمكن لأحد أن لا يفكر لا يمكن فإذا كنت تفكر طوال اليوم فأعط لها عز وجل من هذا التفكير الواسع خمس دقائق في اليوم كبداية فقط خمس دقائق إذا حسبنا فإننا سنجد أنه في اليوم الواحد في الأربع وعشرين ساعة توجد ألف وأربعمائة وأربعين دقيقة أعط لها خمس منها فقط للتأمل والاعتبار كل يوم خمس دقائق وأنا أعرف أنك ستزيد في هذه الدقائق بعد ذلك لأنك إذا ذقت طعمها و فلن تشبعك هذه الخمس دقائق طبعا ستزيدها بل أنا لا أستبعد أنك ستتفنن فيها في المستقبل ستختار وقتا تنفرد فيه بنفسك وتغلق الأبواب وحتى حتى الأجهزة الهاتفية ستغلقها من حولك وتبدأ بالتفكير في شيء معين أنا أعرفها طيب لماذا؟ لأن التفكير والتأمل شيء يشرح الصدر يصف النفس وقد جربته الأمم الأخرى أيضا بعض الشعوب في شرق آسيا يبقون لساعات يتأملون يتفكرون يسمونه الاسترخاء بغض النظر عن أفعالهم و ماذا تحتوي عليه إلا أنهم يريدون نفس الشيء الذي ستصل إليه أنت يريدون التأمل الإيجابي و النفسية التي ستصل إليها أنت ربنا سبحانه كثيرا ما طلب منا ذلك يقول لنا سبحانه فاعتبروا يا أولي الأبصار فإذا وصلت أنت إلى درجة أولي الأبصار فهنيئا لك <تصفيق> كل شيء كل شيء يمكنك أن تتفكر فيه بشكل إيجابي يقول أبو سليمان داراني إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت فيه نعمة من الله علي ورأيت فيه عبرة أخواني أخواتي خذوا هذه القاعدة في التفكر كل شيء يحدث أو تراه من حولك فاسأل نفسك عنه سؤالين اثنين سؤالين اثنين عند التفكر السؤال الأول تقول لماذا حدث هذا الشيء يعني ما هي الحكمة الإلهية الجميلة منه أما السؤال الثاني قل ماذا يريد الله مني فيه يعني ماذا ينبغي أن أفعل الآن مثال اليوم وقعت أنا في خطأ معين في العمل وقع زميلي أيضا في نفس الخطأ لكن الإدارة طلعت على زميلي وعلى خطئه فعاتبته ولم يكتشف أمري فلم يعاتبوني طيب لماذا حدث لي ذلك إش معنى خطأ يمر وخطأ غير يكتشف هذا ستر من الله أعطاني الله إياه لماذا لكي اعتبر فينبغي أن أستحي منه سبحانه لأن فضله علي كبير طيب وأيضا الموضوع في نفس الوقت يعتبر انذار لي من الله انتبه هذا إنذار لماذا انتبه لذنوبك التي بينك وبين الله تعالى هذه الذنوب التي لا يزال سبحانه ساترا عليها لقد فضح الله أناس آخرين وكان بالإمكان أن يفضحني أنا معهم لكنه لم يفعل سبحانه فيجب الآن أن أفكر جديا في ترك هذه الذنوب التي هي لا زالت تحت الستر قبل أن تكتشف أرأيتم هذا التفكر الذي مضى في هذه الجلسة الخفيفة؟ هذه الجلسة بحد ذاتها تعتبر عبادة التفكر عبادة جميلة والعجيب أنه لا يتعب أحدا هل رأيتم أحدا أصادهم يتفكر التفكر شد عضلي أو تمزق مثلا لا طبعا خذ هذا اقتراح الآخر في التفكر جرب أن تتفكر في الأشياء الجميلة التي تملكها اجلس أربع دقائق واجمع في ذهنك أكبر كمية من الأشياء الجميلة التي تملكها بيتك شهادتك زوجتك أصحابك والدك القرآن الذي تحفظه ثم تأمل كيف أنك تملك هذه الأشياء ولا يملكها كثير من الناس. فإذا استنفذت الأربع دقائق في جمع هذه الأشياء الجميلة في ذهنك، اختم هذه الأربع دقائق بالدقيقة الخامسة في آخر دقيقة بأن تشكر. ابدأ بشكر الله عليها. وردت قل الحمد لله الحمد لله. تدري ماذا سيحدث؟ ستقوم من هذه الجلسة وقد زادت الأشياء الجميلة التي تملكها. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ يا الله يا الله كثير من الناس إذا سألته عن أفضل عبادات فإنه ينظر إلى الصدقة أو الصيام إلى بعض الركعات ولا يخطر بباله نوع آخر من العبادة هي التفكر المفاجأ يوم القيامة أنه سيجد هذه العبادة تفكر قد تفوقت على كثير من الأعمال الظاهرة التي كان يعتمد الإنسان عليها لكي ينجو يوم القيامة فإن الأعمال الصالحة تتفاضل بحسب ما يحبه الله أكثر لا بحسب ما نراه نحن أفضل المسألة ليست بالتعب فقط ولا بالكثرة فقط بل بالأفضلية. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لاحظ إنه سبحانه ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا بل ليبلوكم أيكم أحسن عملا وبينهما فرق وعلى هذا فسوف يكتشف الإنسان في الآخرة أن كثيرا من الأعمال التي كنا نهتم بها كثيرا كانت أثقل في الميزان من غيرها سبحان الله و تفكر التفكر يقول الحسن البصري تفكر ساعة خير من قيام ليلة بل قد ثبت عن بعض العلماء أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة سبحان الله هكذا كان يعيش الصالحون سابقا حياتهم سأل رجل أم الدرداء هي زوجة الصحابي الجليل أبو الدرداء سألها بعد موته عن عبادته ما هي عبادته فقالت كان نهاره أجمع في التفكر يجلس و يتأمل يتفكر لأنهم يعرفون قيمتها عند الله يقول عمر بن عبد العزيز التفكر في نعم الله من أفضل العبادة أنا عندي لك اقتراح اجمع بين الحسين حاول أن تتعبد و تفكر أيضا في نفس الوقت عندها سترتفع قيمة العبادة الواحدة في رصيدك فاليوم الواحد من الصيام سيكون ثوابه أعلى مع التفكر الركعة الواحدة في الصلاة مع التفكر والخشوع الخشوع ستتفوق على كثير من ركعات يقول ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة كاملة بلا قلب فإذا كنت ستفعل العبادة ستفعلها فلماذا تجعلها تمر عليك بلا تفكر خسارة هذه والله خسارة فاجمع بين قلبك وجسدك وسيرتفع رصيدك عند ربك باختصار باختصار جرب التفكر ويمكنك أن تبدأ من الآن نعم بعد ثوان معدودة سيظهر شريط نهاية حلقتنا هذه سيظهر لا تعب به اتركه واخفض صوت التلفاز وإن استطعت فأغلقه وتأمل تأملا إيجابيا بما تشاء بالتوفيق إن شاء الله يا الله يا الله, يا الله علمتني